قول <تقولوا> مَا ل <لا> دَفعَلُون إِ اللهَّ يُحب ذينَ يُقاتِونَ فيِي سَبهِ صَ يقاتِونَ فيِي سَبهِ صَف كَأنهُم بُن يَ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 ارها المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تجيكم من عذاب الالم تؤمنون بالله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 ومساكن طيبة فِي جنات عدد ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحوارين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله من وَكَفَرَ وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا